اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا, وتكونوا من بعده قَوْمًا صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غَيَابَتِ الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله مَعَنَا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 ولقد همت به وهم بها لولا الرأب رهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبريو وألف يا سيدها لدى الباب. وستبق الباب وقدت قميصه من دبريو وألف يا سيدها لدى الباب.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 إنا لن راها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن وَأَعْتَدَتْ وأعتدت لهن متكأ وأتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهم فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكَنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ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 إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ي كل ما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلاً مما تحصنون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 أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن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 وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَزَهُ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُؤْنِينِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون وقال لفتياله اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها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 لا تأتنني به إلا أي يحاط بكم فلما أتؤه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وَمَا وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون 110. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم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 قالوا يا أيها العزيز إن له أبن شيخا كبير إن له أبن شيخ كبير فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين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 قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفْ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرقا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 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين